ونداخد على عتاب على القبة الخضراء ونداخد على عتاب على القبه الخضراء نظر نفر يا سيدي كرم العلي والزهراء بالله نفر يا كرم العلي والزهراء الصديقي وانا لم دح محمد وابا بكر الصديقي لله نظرا يا سيدي ويا صاحب التحقيقي وانا داخل على التاب وعلى القبة الخضراء نظرا نظرا الخطابي وانا لم دحم محمد عمر ابن الخطابي بالله نظرا يا سيدي ويا مولى المصاوي وانا على تبو على القبه الخضراء العفاني وانا لم تحم محمد عثمان بن العفاني بالله نظرا يا عينi. وَأَلَمْدَحْ مُحَمَّدُ وَعَلِيَ قُرِّتْ عَيْنِي. عَلِي يَا أَبُو الْحَسَنِ الْرَبِّ حَيَّاكِ نِزلِتْ كَرَامِي إِلَكِ فِي وَسُطْ حَيَّاكِ يَا بَوِي يَا بَوِي يَا بَوِي يَا بَوِي مساء السلام الرب حياك نذل اكرامي اليك في وسط حياك اسفك يا نلمدح محمد وعلي يقر تعيني بالله نظرا يا سيدي ويا وليد الصبطيني ولداخل عنا تاب على القبات الخضراء نظرا نظرا يا سيدي كرم العالي اطنيل حوت ونجيت موسى في التبوت وحفظ الحبيب محمدا بنسيج العنكبوت صبحانك صبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا, لا يموت يا الله يا الله يا الله يا الله, الله قولوا الله, الله يا خلالي والله ذكره والله والله ما Allah şefani شرب في الله يا خليلي والله اشرب, اشرب يا خليلي الله خمر هم يشفي العالين عيش قوم ما لهم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 بين الخلائق مذيل وما لنا بين الخلائق مثيل نحن رسول الله مبينا عندنا الله مبينا عندنا ومن شاء What? يا مو صحا باعوا من بني الله يا مو صحا باعوا